وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَاكْفِ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا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 أَحسَنَ تَفسير الذيذينَ يُحشَرونَ على موجُهِهِم إى جَهَنَّ مَأُلَ إِكَ شَرُوب مَكَانًَا وَأَظَلُّ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 وَقَوْمَنُوا حِلَّ بَّا كَذَّب الرُوسُ ل أَْرَ قُؤْنَاهُم وَجَعَلْناَهُم لَِّ سِآيَ وَآعتَدَناَا لِظَّالِمِينَ عَزَابًا أَلِيمَا وَعدًَا وَسَمودَ وَأَصحابَر وَّ وَقُرونًا بَيْنَ زَالِكَ كَثًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَدَبَّرْنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَى عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنَا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادُوا لَيُضِلُّونَنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا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 سَّ حَابُ شعْرَم بَيْنَا يدَي رحْمَتِ وَأَن زَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَن طَهور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 أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ النُّفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارًا لِمَن أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ والَّزينَ يَبتُونَ لِرَبِّهِم سُجدًا قِيياَامَا وََّزينَ يَقولُونَ رَبَّ نَ صْقْرِف عَن عَزابَ جَهَنَّ مَئِن عَزابَهَا كَانَ وَرامَا إِهَا سَ مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله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 الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاثِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَاءَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَن ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا۟ وَيَا ضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قَالَ كلا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 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نُوحٍ وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 قَالَ رَبُّكُم مَّرَدُّ رب آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُودٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْتِلُونَ قَالَ لَئِن تَخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ نَّبِيهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَطِيلٍ لِّلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 تُنْلُقُن فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يأفكون.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 لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ نُؤْمِنُ مَعَ أَيٍّ يُغْفِرُ لَنَا رَضّنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ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 مِن جَنَّاتٍ və ayun və künüz və məqəm kərim kəzəlik və əvrəthnə bəni əsrəəil الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يُرِبْ بِعَصَاكَ البحر فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ فَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكَمْ بِكَيْدِ فِيهَا هُمْ وَاللَّهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَفِي ضَلَالٍ نَّبِيّ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا ظَنَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ أَوْمُنُوحَ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطَيْعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ مَعِينٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 نخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون أَمَرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا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 فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِينَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ Qalı, ''İn ma entə minəl musahharinə, wə ma entə illa bəşərun mithluna, wəin nəzun فَاسْطِقْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 اَفَرَأَيْتَ اِذْ مَنَّعْتَهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يَعْدُونَ نَأَوْنَ رَبِّيَ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ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 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سَآتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا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 لَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَطَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ضَلَّ نَسَمًا بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ أدَخِل اليدكَ فيِي جيبكَ تَخج بَيظأَمِنْ غَيرِ السُ إِ فِي تِسْ آياتد إلى فِعونَ لَقَمِه إِهُ كَوا قَوْمَ فاسِقيد.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 كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Sələyəmən Dəud və qal, yəyəyyə nəs, əlməni mən tıqa təyir və otiyna min kül şey, ən həzə ləhvə elfəzlul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 Əm kən minəl vəibiyin Ləəəðibən həu əzəbən şədiyidən əu ləəzbəxən həu əu ləyətiyən bəsülqən mubiyin əməkəsə gəyərə əməkəsə qəyərə əməkəsə qəyərə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 قَالَ سَنُنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِذْ حَضَّ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إني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 مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع اليهم فلناتينهم بجنود الله طبل لهم بها فلنخرجهم منها اذله وهم صادرون قال يا ايها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 فذَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَطِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ ثَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَنِيلٌ كَرِيم قَالَنَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَنْتُمْ عَذَابًا قَالَ الطَّيْرُ نَبَّأَ بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بَيْنَنَا اللَّهَ لَنُبَيِّتَنَّ لَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لوليه مَا شَهِدْنَا نَهْلِكَ أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ